أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك ما العقبة فك أو اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا تربه ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمه اولئك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشؤمه عليهم نار مقصده